الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول المصنف رحمه الله ثم ذو الأدات وهي ال عند الخليل وسبويه لاللام وحدها خلافا للأخفش وتكون للعهد نحو في زجاجة الزجاجة وجاء القاضي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 فقال ثم ذو الأدات أي من المعارف ذو الأدات وقد ذكرت لكم في الدرس السابق أنه لم يقل المعرف بأل ليشمل, ليشمل الخلافة الواردة في المعرف لذي الأدات أهي أل أم اللام وذكر بعضهم أن في المسألة ثلاثة أقوال القول الأول أن المعرفة هو ال والهمزة أصلية والقول الثاني أن المعرفة هو ال والهمزة زائدة والقول الثالث هو اللام هو اللام وإن كان كثير منهم يذكر أن في مسألة قولين فقط, قولين فقط القول الأول أن المعرفة هو ال جملة والقول الثاني ان المعرفه هو اللام هو اللام دون الهمزه لسقوطها في درج الكلام ولا يضر في هذا الخلاف في هذا لا يضر فالثابتة سواء كانت اللام هي المعرفه ام ال فقط جمله قال وهي ال عند الخليل والسيبوي لا ألم وحدها خلافا للأخفش والأخفش كذلك من جملة البصريين وكثيرا ما كان يخالفهم وتكون للعهد نحو في زجاجة الزجاجة اراد هنا بالعهد العهد الذكري والقرينه هي المثال العهد الذكري في زجاجة ذكرت الآن زجاجة ثم عرفت دخلت عليها الزجاجة فدل هذا على أن الزجاجة هنا أو العهد هنا في ال هو العهد الذكري لأننا ذكرنا الزجاجة ذكرت الزجاجة من قبل ثم دخلت عليها في في المرات واضح فالهذي تسمى ال العهدية والعهد هنا العهد الذكري العهد الذكري كأنك تتحدث عن رجل نقول لقد سقط رجل هنا سقط الرجل هو أن تتحدث عنه ثم تقول لقد جاء الرجل لقد جاء الرجل فهنا الدخل التي دخلت على الرجل او على الرجل هي للعهد الذكري لانه سبق وأن تحدثت عن هذا المدخول في كلامك ثم قال وجاء القاضي وهنا ألت الداخل على القاضي العهديه ولكن عاد هنا عهد ذهني واضح ليس ليس ذكري أن كأنك يعني مع صاحبك متفقان على, على هذا القاضي تنتظرني قاضيا معينا قاضيا من القضاة حتى إذا رأيت تقول لقد جاء القاضي أي القاضي الذي يدور في ذهنك وذهني الذي هو آآ في آآ معهودا عندنا الذي هو معهود عندنا قال أو للجنس أو للجنس كقولك اهلك الناس الدينار والدرهم أهلك الناس المراد هنا الناس الدينار واهلك الناس الدينار والدرهم ما وجه التمثيل هنا هذا المثال وعندنا ثلاثه كلمات ثلاث كلمات دخلت عليها ال وهيا نس ناس ودينار ودرهم ها اي اين وجه التمثيل ما المراد من المصنف ما هل اراد الا الداخل على الناس او الا الداخل على دينار او الا الداخل على درهم الدينار والدرهم لماذا جنس جنس الدينار الدينار وجنس الدرهم ها طقت الناس ها نعم كذلك صح في الناس نعم جنس الناس وجنس الدينار والدره لكن هل يراد ناسا باعينهم او ان كل انسان كل فرد من الناس اهلكه الدينار والدره كل فرد ليس بكل فرد كل الناس نعم لا لا ليس يراد به كل الناس لان هذه للجنس وليست للاستغراق واضح هذه لجنس أي جنس الناس اهلكهم جنس الدينار وجنس الدرهم واضح وإن كان التمثيل في يصح أكثر في الدينار والدرهم مفهوم لأن الآن مثلاً عندنا نذهب إلى الأور مثلا. أهلك الناس أو لم يهلكهم أهلك الناس فالموضوع هنا جنس الدينار جنس الدرهم لا دينار بعينه ولا درهم بعينه وكذلك الناس لا إنسان بعينه من الناس فهم؟ واضح إذن نعم هنا كما قصم هذا الاستغراق أفراد وصفات لا نحن في الجنس وليس في الاستغراق لم نصير الاستغراق بعد انتبهت نعم قال كأهلك الناس الدينار والدرهم وجعلنا من الماء كل شيء حي أين التمثيل هنا في الماء في الماء في موجعنا من الماء كل شيء حي وكذلك يمثل بعض الشرائح بقولك الرجل أفضل من المرأة الرجل أفضل من من المرأة أي جنس الرجل من حيث هو جنس أفضل من جنس المرأة من حيث هو من حيث هو مرأة وهنا لا ندخل كل اللي عليه فلا كل رجل هو أفضل من كل مرأة فهم لا نقول إن كل رجل أفضل من كل مراعات وبالتالي لا نقول كل إنسان أهلكه الدينار والدرهم أو كل الناس أهلكهم الدينار والدرهم أو نقول عفوا لا اهلك الناس كل, الدينار كل دينار وكل درهم فهناك من أهلكهم شبهات أخرى وشهوات أخرى نفهم الفقير ليس عنده دينار ودرهم، ماذا أهلكه؟ ربما أهلكه الطمع ربما أهلكه الفاحشة واضح وبالتالي ليس كله لا. الآن قال وجعلنا قال أو لاستغراق أفراده الآن الأولى تكون للعهد الثانية تكون للجنس الثالثة لاستغراق أفراده استغراق أفراده أو للجنس كأهلك الناس الدينار والدرهم وجعلنا من ماء كل شيء حي أو لاستغراق أفراده لاستغراق أفراده هذه اللي تفيد تفيد ماذا مدخولها أن يكون تدخل كل مكانها كل هنا تدخل في الاستغراق الحمد لله هنا الاستغراق كل الحمد لله كل حمد لله مفهوم إن الإنسان لفي خسر كل إنسان في خسر واضح إلا الذين آمنوا و قال وخلق الانسان ضعيفا الآن فرق كذلك في بين ال التي تفيد ال الاستغراق وال التي تفيد الجنس يعني بين ال الجنسيه والاستغراقيه ان ال الاستغراقيه يمكن أن نستثني من مدخولها نستثني من مدخولها هنا في ال الجنسيه ماذا قال الرجل ماذا قال مثل بماذا وجعلنا من الماء كل شيء حي لا لا, لا يصح ان نقول الا كذا وكذا او نقول هنا اهلك الناس الدناره الا كذا وكذا لانه تفيد ماذا الجنس وهنا خلق الانسان ضعيفا في الانسان هنا يجوز الاستثناء ويجوز ان يدخل عليها كل لان كده قلت كل اذا قلت كل يجوز ان تستثني من كل اذا قلت كل كل انسان خلق ضعيف فيجوز ان تستثني اذا اذا صح الاستثناء في في في المعنى مثلا ان الانسان لا في خسر هنا يجوز الاستثناء لكن قد يرد في المثال ان نستثنى او قد يرد لا نستثني مفهوم الان كل كل انسان في خسر الا المؤمنون الا المتعاونون الا كذا الا كذا ما غضّح الآن؟ نعم. أما في الجس فلا صحة الاستثناء. الاستغراق صحة الاستثناء. لا حينما نقول يصح الاستثناء، حينما نقول يصح الاستثناء، يعني في المثال يمكن أن يطبق في المثال ويمكن أن لا يطبق. مثلا هنا واخولق الإنسان ضعيفا. هنا هنا يصح الاستثناء. نقول واخولق الإنسان ضعيفا إلا فلان وفلان. لكن هنا هنا لا يصح الاستثناء في هذا المثال. في المعنى يصح. نحويا يصح. لكن كل الانسان خلق ضعيفا <تصفيق> <تصفيق> نعم حقيقه شرعيه واضح بارك الله فيك <تصفيق> الرجل افضل من المراه الرجل افضل من المراه هنا لا نقول الرجل افضل من المراه الا زيد وزيد لأن لان هذا لا ينطبق لانك لا يمكن لك ان تظهر الاستثناء كاملا If you say, the one who is better وفلان the يمكن عدهم is better يمكن عدهم other, he من فلان able to من فلان You من فلان you can من able to meet them, then Khadija is better than the other, and Raijah is better than the other, and لا التمثيل هنا في الدينار better than نعم الناس than the other. What? For والدرهم نعم يقول وخلق الإنسان ضعيفا لاستغراق أفراده معنى ما معنى أفراده يعني أفراد ذلك الجنس فجنس الإنسان أفراد نساء ورجال صغار أو كبار فكلهم داخل في هذا في هذا الحكم خلق كل إنسان ضعيفا خلق كل انسان هذا وهذا وهذا وهذا جميع الافراد الذين يدخلون في هذا في هذا المسمى المدخول عليه ال كلهم يدخل في هذا كل انسان ماذا خلق ضعيفا الان هذا واضح فالانسان يعني جنس الانسان بافراده داخل في هذه اله الان واضح هذا المساله اي لاستغراق افراده استقراق أفراده نوع الافراد انا فرد من الانسان وانت فرد وذاك فرد وذاك فرد كل هؤلاء الافراد الذين يصح ان يطلق عليهم انسان ماذا داخلون في الانسان فهي ماذا تفيد الاستغراق تفيد العموم او صفاته او صفاته الان هذه ان ال الجنسية، الالاستغلاقية، ولكن هنا في قوله زيد الرجل، زيد الرجل، زيد الرجل، <تصفيق> قال هنا دخلت الاستغلاقي صفات الرجل في زيد، الاستغلاقي صفات الرجل في في زيد، فزيد الرجل أي فيه صفات أو كل صفات الرجوله زيد الرجل وهذا يفيد في اللغه يفيد الحصر يفيد ماذا الحصر لان المبتدا معرفه والخبر معرفه فحصر المبتدا في الخبر فك وك فكان زيد اجتمع في جميع صفات الرجال لم تتخلف عنه صفه زيد الرجل فهنا كانك قلت زيد كل كل الرجال واضح زيد كل رجل فالصفات الموجوده في هذا موجوده فيه في هذا طبعا صفات الممدوح هذا موجوده فيه كل صفة الرجال التي ترفع من شانه موجوده في زيد فهنا يجوز ادخال كل لكن على وجه المجاز ليس على وجه الحقيقه يجوز ان تقول زيد كل الرجال واضح زيد كل الرجال كانه جمع جميع الصفات لكن هذا على وجه التجوز وليس على وجه الحقيقة ولهذا فرق بين كل التي تدخل على على مدخول التي تفيد استغراق الأفراد وبين المدخول التي تفيد استغراق الصفات كل انسان, كل إنسان خلق لكن من حي... نعم حقيقة لكن لو أردنا الاستثناء نريد الاستثناء لا اردنا الاستثناء كل انسان خلق ضعيف هذا الا فلان وفلان وان كان هذا غير حقيقي لكن في المعنى يصح مفهوم هو غير ش... من حيث الشرع لا يصح انه لا يوجد ان, أن هناك انسان لم يخلق ضعيف خلق قويا واضح الان لكنه في, في حيث اللغه يمكن الاستثناء مفهوم والله والله يعلم المفسد والله المصلح. والله يعلم المفسد الصفات هنا استغراق الصفات فالله يعلم كل مفسدين كل مفسد هن تفيد استغراق الافراد نعم وليس الصفات استغراق الأفراد الله يعلم كل مفسد لا هنا هنا تفيد استغراق الأفراد قال هن هنا الافراد ففلان المفسد يعلمه الله وفلان المفسد يعلمه الله وكل مفسد يعلمه الله سبحانه وتعالى قال زيد نعم الله قال او صفاته نحو زيد الرجل وابدال اللام ميما لغه حميريه ابدال اللام لغه ام بدل ال فعوض ان تقول الرجل تقول ام رجل افضل من ام امراه امراه <تصفيق> وينقل في هذا حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح وأصله صحيح في صحيح مسلم وغيره مضمَّن في عمدة الأحكام ليس من البر ليس من البر الصوم في السفر لكن ينقل بلغة حميرية النقل غير صحيح ليس من أم بري أم صوم في أم سفر هذا الحديث ضعيف بهذا الصفه بهذا النقل، لكن أصله صحيح، بالصحيح، والله أعلم. يقول والمضاف إلى واحد مما ذكر أي من المعارف كذلك المضاف إلى واحد مما ذكر أي مما ذكر من المعارف السابقة، من المعارف السابقة. واضح؟ أول معرفة تناولناها ما هي؟ الضمير. الضمير هو أعرف المعارف عند كثير من النحويين طبعا إلا الله عز وجل فالمضاف إلى الضمير تقول كتابك الآن كتابك كتاب نكرة كتاب فأضيف إلى الضمير كاف فصار كتاب معرفا بماذا؟ بالاضافه بإضافته إلى الضمير ليس معرفا بذاته وإنه معرف بالضمير ثم ماذا تناولنا بعد الضمير العلم زيد تقول كتاب زيد وكتاب محمد ورسول الله إذا نال المعرفة بماذا بالاضافه ثم ماذا تناولنا الإشارة تقول كتاب هذا ومسجد هؤلاء وبيتهم آه وبيت اولئك وهكذا ثم ماذا اسم الوصول كتاب الذي عندك وكتاب الذي ضربته وبيت بيت التي استضافتنا وهكذا زيد ثم ماذا ثم ثم ذو الاداه كتاب الرجل وكتاب المعلم وهكذا ثم المضاف الى المضاف هل عندنا مضاف الى المضاف <تصفيق> نعم قال وهو بحسب ما يضاف إليه أي قوة طبعا هذه المعارف تصنف والتصنيف, والتصنيف وترتيبها فيه خلاف ترتيبها فيه خلاف وأعرفهم هو الضمير عند أكثر النحات الله أعلم أعرفها هو الضمير فتعريف إذا اضفت فكل مضاف إلى هذه المعارف بحسب ما يضاف إليه إلا المضاف إلى الضمير فإنه في مرتبة العلم الآن المضاف إلى العلم كتاب زيد فكتابنا صار بمنزل بمنزلة العلم في التعريف بمنزله العلم الآن المعارف قوة التعريف فيه هم درجات درجات في التعريف الآن الضمير طبعاً اسم الله عز وجل أعرف ما أعرف ثم الضمير العالم مثلاً اسم الإشارة واضح وهكذا ما ما ت ما المضاف إلى إلى لفظ الجلالة أعرف من الضمير والمضاف إلى الضمير أعرف من العالم وهكذا والمضاف إلى العالم أعرف لكن هنا في كلهم هو وبحسب ما يضاف إليه إذا أضافنا الكتاب إلى الضمير فهو في هذه المرتبة وهذا في الحقيقة غير صحيح المضاف إلى الضمير هو في حقيقة في مرتبة العالم أقل من الضمير كلهم في م... يعني إذا أضافت النكرة إلى العلم فهو في مرتبة العلم وإذا أضافت النكرة إلى اسم إشارة فهو في مرتبة اسم الإشارة وإذا أضافت النكرة إلى المعرف بال فهو إلى في مرتبة المعرف بال لكن إذا أضافته إلى الضمير فهو ليس في مرتبة الضمير فهو اسدنا منهم في مرتبه العلم في مرتبه العلم واضح لماذا ها لماذا قالوا راح نجد المضاف الى الضمير مثلا ام مثلا ب ب مرت بصاحي بك زيد الكاف أعرف من من زيد أليس كذلك ها أعرف من من زيد الآن الآن لو كان صاحي بك أعرف في مرتبة الكاف لكن أعرف من العالم من زيد وزيد الآن في من يلعبه عفوا العكس بزيد صاحبك آه نعم حتى يتضح المثال بزيد صاحبك نعم هذا ما يصير صفه نعم صفه صفه لزيد واضح لو كان الكاف أعرف من زيد طبعا الموصوف هي الصفه الصفة تتبع الموصوف في التعريف والتنكير فلو كان الكاف طبعا الكاف أعرف من زيد ضمير أعرف من من زيد هنا الحين نقول المعارف الضمائر اعرف أعرف المعارف حتى في الضمائر تختلف ضمير المتكلم وضمير المخاطب وضمير الغائب درجات من فوق حتى في الضمائر تختلف اذا كان صاحب في مرتبه الكاف في مرتبه الضمير لا يليق ان يوصف ان يكون صفه لزيد لأن ماذا الا اعلم منه في التعريف فكيف يكون صفه له ولهذا قالوا المضاف الى الضمير في مرتبه العلم ليس في مرتبه لأنه يصح أن يكون صفة للعالم مع أنه مضاف الى الى الضمير. فهمت الآن؟ واضح المثال. هنا الصفة هذه صفة وصمة تتبع الموصوف في التعريف والتنكير. هذا معرف هذا معرف. لكن هذا إذا قلنا ان المضاف إلى الضمير في مرتبة الضمير نحن نعلم أن الضمير أعلى من العلم في الترتيب في التعريف. فإذا كان الكاف أعلى من زيد. أعرف من زيد وصاحب أعرف من زيد فكيف نصف به صاحب نصف بها زيت واضح وبذلك حتى تكون نصفة لزيت لابد أن تكون في مرتبة واحدة وقد أضيف إلى الضمير فنقول المضاف إلى الضمير في مرتبة العلم لا في مرتبة الضمير تفهم والله وعلم إذن آه ذكر هذا رحمه الله قال إلا المضاف إلى الضمير فكالعلم الا المضافه الى الضمير فكالعلمي اي في المرتبه اي في المرتبه طبعا المعارف رتبه المصنف رحمه الله بدا بماذا قال بدا بالضمير ثم العلم ثم الموصول ثم العفو ثم الاشاره ثم الموصول ثم ذو الأدات، ثم المضاف، فالمضاف مرتبته ومنزلته بحسب ما يضاف إليه، مرتبة المضاف بحسب ما يضاف إليه، فإذا أضيف إلى العلم فهو في مرتبة العلم، في التعريف، وإذا أضيف إلى الموصول الإشارة فهو في مرتبة الإشارة، وإذا أضيف إلى الموصول فهو في مرتبة الموصول، وإذا أضيف إلى ذو الأدات فهو إلى في مرتبة ذو الأدات، وإذا أضيف إلى أعلاها وهو الضمير فهو ليس في مرتبة الضمير في مرتبة أدنى منها وهو العلم واضح؟ <تصفيق> <تصفيق> نعم إلا المضاف إلى الضمير فكالعلم انتهى كلام ورحمة الله إلى هنا فيما سبق في المعارف أو في بيان أنواع قال الاسم ضربان الاسم ضربان نكره وهو ما شاع في جنس موجود كرجل او مقدم كشمس ومعرفه وهي سته قال باب المبتدا والخبر مرفوعان كالله ربنا ومحمد نبينا المبتدا والخبر مرفوعان الله ربنا ومحمد نبينا قال ويقع المبتدا نكرة إن عم أو خص نحو ما رجل في الدار وآله مع الله ولعبد المؤمن خير من مشرك وخمس صلاوات كتبهن الله والخبر جملة لها رابط كزيد أبوه قائم ولباس التقوى ذلك خير الحاقه من حاقه وزيد نعم الرجل الا في نحو قل هو الله احد و المنصوب منصوبا نحو الركب اسفل منكم وجارا وجارا ومجرورا كالحمد لله رب العالمين وتعلقهما تعلقهما بمستقر او استقر محذوفتين ولا يخبر بالزمان عن الذات والليلة والهلال متأول ويغني عن الخبر مرفوع مرفوع وصف معتمد على استفهام أو نفي نحو أقاطل قوم سلمى وما مضروب العمراني فقد يتعدد الخبر نحو وهو الغفور الودود وقد يتقدم نحو في الدار زيد وأين زيد وقد يحذف كل من المبتدا والخبر نحو سلام قوم منكرون أي عليكم أنتم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 انتهى كلامه رحمه الله في باب المبتدا قرأته كله لارى ما فيه من مسائل. اول مساله تناولها في هذا الباب هو بيان المبتدا والخبر وبيان حكمهما ثم بعد ذلك تحدث عن مسوغات الابتداء بالناكرة ثم بعد ذلك وهذا طبعا في قوله المبتدا والناكرة نكره الى قوله الله ثم بعد ذلك تحدث عن مساله الخبر وكونه جمله وكونه جمله وما يتعلق بالجمله من رابط وذكر انواع الروابط الاربعه ثم ذكر مسألة وهي هل يجوز الاخبار بالزمان عن الذات بالزمان عن الذات وذكر في قوله ولا يخبر بالزمان عن الذات وليله والهلال متاولان نعم ثم قال هذه مسألة وحدها ثم تاتي مساله المفتدة الوصف قال ويغني عن الخبر مرفوع وصف معتمدين عن استفاء ثم بعد ذلك تحدث عن تعدد الخبر وهذه آخر مسألة تناولها ابن مالك في الألفية ثم بعد ذلك تحدث عن, تقدم و... عن حذف المبتدا والخبر وبعد ذلك تحدث عن نعم حذف المبتدا والخبر فقط وقبلها تحدث عن تقدم تقدم الخبر وقد يتقدم الخبر وقد يتقدم الخبر في الدار زيد وأين زيد هذه كلها مسائل مهمة طبعا سنطير فيها وفي شرحها لأن بيان ما يتعلق بالمتذئ والخبر إن فهما فهم شطر كبير من النحو إذا فهم الطالب ما معنى المبتدا وما معنى الخبر وما يتعلق بهما من احكام فقد فهما جزءا كبيرا من النحوي بعد ذلك يمكن له أن يفهم ما يتعلق بالنواسخ يسهل عليه أن يفهم ما يتعلق بالنواسخ الرافعه والناصبه والناصبه معا وهكذا قال المبتدا والخبر مرفوعان المبتدا أصله المبتدا به اصله المبتدا به لان الفعل ابتدأ فعل لازم يتعدى بحرف الجر والمبتدا اسم اسم اسم مفعول من ابتدأ ابتدأ يبتدؤ مبتدا به تقول بدأ الرجل بالكلام فالكلام مبتدا به وحذف الجار والمجرور لكفاه الاستعمال ولفهمه ولفهم المراد به أو المراد منه فأطلق, فأطلق عليه المبتدا، والعلماء رحمه الله مختلفون في البداءة بالمبتدا أو بالفاعل بالمبتدأ أو بالفاعل و كثير منهم يبدأ بالمبتدا، لأن الكلام عليه كلام عن الأسماء فالمبتدا والخبر كل منهما اسم في الأصل وهي الجملة الاسمية وطبعا سبق بيانه وتقريره أن الاسم أشرف من الفعل في بداية الدروس فبدأ بما يتعلق بالأسماء أو بما يتعلق بجملة الإسمية أو بما يمكن أن يؤلف منه الكلام لوحده هو الاسم وبعد ذلك تحدث عن الفاعل وهذا صانع ابن مالك رحمه الله صانع ابن مالك وابن أجرون بماذا بدأ؟ بماذا بدأ؟ بالفاعل أم بالمبتدا بدأ بالفاعل رحمه الله بدأ ب... بالفاعل ومضى معنا هذا المسألة مضت معنا بماذا يبدأ ولكن الخلاف لا يضر فيها وإن كان هناك بعض المسائل تتعلق بالفاعل لابد من معرفتها في باب الخبر في باب الخبر وذلك قوله وذلك قوله ويغني عن الخبر مرفوع وصف معتمد على نفه او استفهام ومرفوع الوصف هذا يعني أنه فاعل او نائب فاعل لمبتدا الوصف و الوصف اي ما يعمل عمل الفعل فلا بد من ماذا من سابق علم بما يتعلق ب بجمله الفعلية. قال المبتدا والخبر مرفوعا المبتدا هذا من حيث اللغه ما ذكرته لكم من حيث اللغه اما من حيث من حيث الاصطلاح فمن يعطينا تعريفا له هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظيه الاسم المجرد عن العوامل اللفظيه ساكتبه اشرحه ماذا ذكر المصنف في شرحه تعني بالاسم المبتدا هذا القيد مهم المبتدا هو لسمه المجرد عن العوامل النفضية للإسناد. سأصلح تعريف هذا وفي الحصة القادمة سأعطيكم تعريفه قد ذكرته في إحدى الموضوعات. هو الاسم الاسم طبعا هنا يشمل الصريح والمؤول اسم قوله الاسم يشمل يشمل الصريح الصريح والمؤول الان الصريح كقولك زيد قائم فزيد هذا اسم صريح مبتدا والمؤول كقوله تعالى وأن نحن على باب رمضان وأن تصوموا خير لكم فان حرف حرف نصب ومصدر ومصدرية تصوم في مضارع بأن ونصبه حثن أحسنت وأن مصدرية يعني ما بعدها هي وما بعدها في تأويل مصدر والتقدير وصومكم وصومكم خير لكم فالصوم مبتدأ واضح خير خبر فنقول هذا اسم لكنه ليس صريحا ومؤول إذا فالاسم قوله الاسم أخرج الفعل والحرف أخرج الفعل والحرف ويشمل الصريحة كقولك زيد قائم والمؤولك قوله تعالى وان تصوم خير لكم المجرد اي الخالي الذي يسبق لم يسبق بعوامل لفظيه تجرد عن العوامل اللفظيه هناك عوامل قد تلحق الكلمات المبتدا العامل فيه ماذا العامل فيه الابتداء وليس اي عامل اخر لانك لو قلت مثلا قلنا مجرد عن العوامل اللفظيه مجرد عن العوامل اللفظيه ها لاحظ كان كان زيد قائما زيد هذا مبتدا لا نقول عنه مبتدا زيد قائم زيد قائم المبتدا زيد المبتدا قائم خبر لكن كان زيد قائما ليس مبتدا نقول اسم كان وخبر كان لماذا لأن زيد لم يتجرد عن العوامل اللفظيه الان دخلت عليه العوامل اللفظيه إن زيد قائم زيد لا نقول عنه عنه مبتدا نقول ماذا اسم ان ظن ظننت زيداً قائماً زيداً ليس مبتدأ نقول على مفعول اول لظننا هو لو لم يتغير لكن لو صارت وتعلق بكان صار له تعلق بكانا لأن كان ماذا تدل تدل على اتصاف بالخبر بمضمون الخبر على وجه من المجوه قال اللفظية اللفظية بحقيقة هنا ليس على إطلاقه اللفظية قوله اللفظية في الشرح هكذا ما, ما تعتقد هنا بلفظية قبل الاسناد اللفظيه معدها تعتقد في الشرح اللفظيه في الاسناد اللفظيه معدها تعتقد مفكع تعتقد ثم ثم لا. لا هنا قيد مهم جدا وهو ان المراد باللفظيه آه؟ الزائدة الزائده غير الزائده غير الزائده ولا الشبيهه بالزائده ولا الشبيهه بالزائده لماذا لان هناك عوامل لفظيه زائده تدخل على المبتدا ويسمى مبتدا وشبيها بالزائده وتدخل على المبتدا ويسمى مبتدا مرفوع مثال ذلك اسمحوا التعريف يكتب المكان مثال ذلك قوله تعالى خالق غير الله يرزقكم الآية هل حرف استفهام من حرف جر خالق استمزلول لكن لا نقول انظر لو قلت لكم هل خالق غير الله يرزقكم يصح كلام او لا يصح هل ترى من فطور؟ ها نكتب هذا. قدر بعد الآذان. ااا الأسبوع القادم إن شاء الله نمصر. سبحانك اللهم وبحمدك شكرًا لينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شاء الله الأسبوع القادم.